وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا تاحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب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 ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحباب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد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 فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا الى سواء الصراط إن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 أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المستقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبرون آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود تليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد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 فسخرنا له الريح تجري بِأَمْرِهِ رخاءً حيث أَطَابَ والشياطين كل بناء وغواق وآخرين مقرنين في الأرفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمتك بغير حساب وإن له عندنا لذلفا وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعداب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمه منا وذكرى لاولي الالباب وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإرحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبطار إنا أخلطناهم بخالطة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر اسماعيل وليتعوذ الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وَإِنَّ للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الْأَبْوَابُ متكئين فيها يدعون فيها بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وشراب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 جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغتاق واخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم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 وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعذهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبطار إن ذلك لحق تخافم أهل النار قل إنما لا إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون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 قال ربك للملائكه إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون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 إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلطين